الناس لا نشكرك. اللهم ن ا س ا ا نشكرك ل ل إ ن ا ن س أ ل ك لمن بنت هذا الجامع المبارك اللهم يا ربنا اللهم أ ك ر م ه ا بجوارك اللهم اكرمها بجوارك وابن لها بيتا عندك في ا ل ج ن ة يا الله اللهم اكتب لها أ ج ر الصائمين والقائمين والراكعين والساجدين والتالين يا رب العالمين اللهم حرم وجهها ووجوه الحاضرين والحاضرات على النار ا ه م حرمنا جميعا ع ل ى النار يا رب العالمين